بسم الله الرحمن وهم بها له يا الله أرهان ربه كذلك النصف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين والسبب qabiisa min duhri uan fa ذَٰلِكَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ رَبِّي صُورَةَ كَبِينٍ وَقَوْلٌ فَصْلٌ قَدْ وَلَّىٰ بِالنَّكَابِينَ وَإِنْ كَانَ رَبِّي صُورَةَ كَبِينٍ تُورِفَ فَكَانَتْ فَكَانَتْ tin the a uh -huh. fi en fi e la pa يَا رَبَّنَا يَا ذُو الْعَظِيمِ إِلَيْنَا قَالَ رَبِّ السَّيِّدُ وَأَخُوهُ إِلَيْنَا يَا رَبَّنَا يَا ذُو الْعَظِيمِ إِلَيْنَا وَلَا تَصْرِفْ Oh, no, no, no.